أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا م للعلوم د ا ذ ي ن و ا ل ا ل ذ ي ن أشركوا س ل ن ق ا م ي إن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 فاثابهم الله بما قالوا جنات, جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين ك ف ر و ا و ك ذ ع ه ا ل ن ا ب جحيم يا أيها ا ل ذ ي ن آمنوا ل ا ت ح ر م و ا طيبات م ا أ ح ل ا ل ل ه لكم ل و ا تعتدوا م ي ه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 فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آ ي ا ت ه لعلكم تشكرون يا الذين آمنوا انما ل ذ ي آ ن و إ ن م الخمر ا والميسر والانصاف والازلام رجس من م عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إِنَّمَا يريد الشَّيْطَانُ أَنْ يوقع بَيْنَكُمْ يُرِيدُ يُوقِعَ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 فاعلموا أ ن م ا على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إ ذ ا ما اتقوا و آ م ن و ا وعملوا الصالحات ثم م ت ق و ا و آ م ن و ا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين آ م ن و ا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم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 ثم أ ص ب ح و ا بها كافرين ما جعل الله من بحيره ولا س ا ئ ب ة ولا وصيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب و أ ك ث ر ه م لا يعقلون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 الذين آ م ن و ا عليكم أ ن ف س ك م ل ا يضركم من ل إ ذ ا ه ت د ي ت م إ ل ى ا ل ل ه م ر ج ع ك م ج م ي ع ا فينبئكم ب م ا كنتم ت ع م ل و ن ي ا أ ي ه ا الذين آمنوا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 فَيُقْسِمَانِ ا ب لشهادتنا ل ل ه احق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين ذلك ادنى ا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 إ ذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أ ن ينزل, ينزل علينا م ا ئ د ة من السماء قال اتقوا الله إ ن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن ل ن أ ك ل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أ ن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال اللهم ربنا علينا مائدة عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا ل أ و ل ن ا واخرنا و آ ي ة منك وارزقنا و أ ن ت خير ا ر ا ز ق ي ن قال الله إ ن ي منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا, أعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين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 إ ن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم إ ل ا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم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 تم تم و َ ج َたちは私たちのَいを語り合うْ د َ ه づ ثُمَّ أ َ ن づいていることに気づَてい و こと و 気づいていることに気づいていることに気づ م てい و َとに気づいていることに気づいているこ م に気づい م いることに気づい م いることに気づいていることに気づいていることに気づいていることに気づいているَとに気づいていることに気づいていることに気づいていることにَづいていること إ ل ا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ي أ ت ي ه م انباء ما كانوا به يستهزئون أ ل م يروا كم أ ه ل ك ن ا من قبلهم من قر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 ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس ف ل م س و ا ب أ ي د ي ه م لقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا سحر مبين وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا ولو ل أ ن ن ز ملكا الأمر لقضي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 وذلك ا ل ف و ز ا ل م ب ي ن و إ ا ب م س س ك ا للعلوم الاسلاميه هو وإن ي س س ك ب خ ر ف و على كل ش ي ء قدير وهو ا ل ق ا ه ر فوق عباده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 قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها وهم يحملون أ و ز ا ر ه م على ظهورهم أ ل ا ساء ما يسرون وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا لعب ولهم